ظالِمُونَ أَلَخْتَقُوا فِي ذَٰلِكَ وَلَا تَكَلَّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَثِبْنَا لَنَا وَارْحَمْنَا أنت خير الراحمين فاتخذتموهم ثخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما طبروا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 لكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب بُلانٌ كَرِيم وَمَن يَذْعُ مَعَ الله إِلهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الله